وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربنا وفر, رَبَّنَا وَفِرْ لَنَا وَلِإِثْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَطُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ الَمَ سَرَّ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ نَئْسَاهُمْ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شكا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا هذا الاليم كمثل الشيطان كمثل الشيطان اذ قال للانسان لكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله اني اخاف الله رب العالمين